وَلَقَدْ صدقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحَسَّسُوهُ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنْ